بسم الله الرحمن الرحيم قل من يغزقهم من السماء والأرض أم من يهلك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقوله فَقُلْ أَفَلَا تَسْتَقُونَ فَذَرِفُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لِلْحَقِّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ فَأَنِّي حطت كلمة ربك على الذين كسموا